111. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت 112. وإذا الصحف نشرت 113. وإذا السماء فشطت 114. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فَلَا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس 125. والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس 126. إنه لقول رسول كريم 127. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وَمَا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين 118. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون 119. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن ما شاء منكم أي يستقيم وما تشاءون إلا أيشاء الله رب العالمين